وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبِلَةَ الَّتِي كنت عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ من يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجواكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون إِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناق عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم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 119. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 110. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله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 waarvan Allah heeft uit de hemel water gedaan, en Hij heeft de aarde weer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 وما هم بخالدين من الناس يا أيها الناس كلوا مما, في الأرض حلالا طيبا. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَينَ عليه أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ لا يعقلون لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 زل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والملائكة والكتاب والنبيين وآث المال على حبه ذوي القربى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين, والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمع فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم 124. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 125. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون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 فمن شَهِدَ منكم الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ ومن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من أَيَّامٍ أُخَرٍ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولغلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسالونك يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج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 فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك ززاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او بي اذى من راسه ففريه من صيام او صدقه او نسك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 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الخرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من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 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا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 والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتقي الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله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 مستهم البأساء والضراء وزلزلوا, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب 110. يسألونك ماذا ينفقون Kulma'a'n fabutum min xajirin, falil walida' injuwal, aporabina wallieta' mawal, masakini wal benissa' bil. Uw matafalu min xajirin, fa' Allah, ha' bij, walim. Kutibala'i kumul, kita' ruwa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 قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الخرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل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 ولعبد مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مشرك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يدعو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ولا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ولكن يُؤَاخِذُكُمْ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 والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم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 وظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله بينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن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 من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء او اكننتم في انفسكم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 وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا أَن يَعْفُونَ الا أَن يَعْفُونَ أَوْ يعفو الذي بيده عقده النكاح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 فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاء بالمعروف حقا على المتقين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 قَالُوا وَمَا لَنَا أَنْ نقاتل نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ القتال الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يقول له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم نؤت سعة من المال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 وثبت أَقْدَامَنَا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بِإِذْنِ الله وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك وَالْحِكْمَةَ وعلمه مما يشاء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 Wa inneke la minal murseleen.